شبكه ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم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 فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ونسألك اللهم نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع اللهم اجعلنا خلقك بك وأفقر عبادك إليك وأبلنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغلنا اللهم بفضلك عمن عن أغنيته عنا اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأنا نراك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 بطن. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين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 اللهم وافقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعادة اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اللهم أصلح أحوالهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم واحفظ أموالهم وأعراضهم وأمنهم واستقرارهم يا رب العالمين ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحصي ثناء عليك أنتك كما أذنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على المصطفى المختار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأطهار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار